جدت ضلوع السامي تتجه صوبك وفيها تتجه صوبك وفيها ما يكفي نكتانا جيت بي غرامي تدت أضلع سهاني تتجه صابك وفيا تتجه صابك وفيا كلها شواج وطيبة طائرة أهلاغ وحليبة هل لقيت بس المصيبه سرعت انجذبي يا هل لقيت بس نصيبه سرعت انجذبي يا سرعت مك وفي يا في عيون غلفيني من جفون عطريني من شجون يد مني لك هديه يد مني لك كل وارسليها عند باب كل من قلبي لقلب دي من عندي وصيه كل ما من قلبي لقلبك تبي من عندي وصيه هذه من عندي وصيه عليك فيك سله ốc t referred Marche Han va ser 丈ym a troenci i va ser fa i va-re invers, m' انت تحفه انت يا, يا انت انت احلى مزهريه يا احلى مزهريه من غصونك جيت باقت ورد من عندك تخافه من ألم قلبي وتجف دمعه تنسالت علي من ألم قلبي وتجف دمعه تنسالت علي دمعه تنسالت علي شدت ظهور سهامي تتجرح صابك وفي يا تتجرح صابك وفي يا اه الحزين اه من ظلم السنين اللي همي والأني حاملة ما بين ديا صحي شاقلك تألم وقلبي من نبضاتك ألم قال يا أمري وسلم يقمر ليل وغيا قال يا أمري وسلم يقمر ليل وغيا يقمر ليل